هل انماح العوالي عما عالينا؟ واستشهد البيض هل خاب الرجافينا؟ لما سعينا فما رطمت عزائمنا؟ عما نروم ولا خابت مساعينا؟ قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما وإن حكموا كانوا موازينا تدرع العقل جلبابا فإن حميت ناول وغى قلتهم فيها مجالينا نحمى في الخب لا نها وار الصقور سميات في السماء صاهرات الخيل كانت مهدنا ورا عليها قد توارثنا الاباء نحن في الحرب اسودنا نهار وار الصقور سميات في السماء صاهرات الخيل كانت مهدنا وعليها قد توارفنا الإباء نحن نحن فرسان لنا الخيل مهود إن اندعى الداعي جبنا للنداء نحن فرسان لنا الخيل مهود إن اندعى الداعي جبنا للنداء اندعى الداعي جبنا للنداء 145. وإذا ما هدفت даعي إلى نصرة الإسلام لبنا النداء في سبيل الله نحيا ونموت 146. بحياة العز أو موت الفدى وإذا ما هدفت إلى نصرة الإسلام لبنا النداء في سبيل الله نحيا في عبا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 سارعت أبطالنا نحو القتال وإذا ما في الجو الرصاص جاوبته بالصدى شم الجبال وإذا الحرب بدت أن يابها سارعت أبطالنا نحو القتال نتحدى الموت لا نفشر وداء نضرب الأعداء في سح النزاء نتحدى الموت لا نخشى الوداع نضرب الاعداء في سح نزال نضرب الاعداء في سح نزال لا لغير الله لا نحن الجباه لا ولن نخضع الى لا منه نرجو النصر وهو المرتجى إنه خالقنا جل علا وَلِغَيْرِ اللَّهِ لَا نَحْنِ الْجِبَاهِ لَا وَلَنْ نَخْضَعَ إِلَّا لِلْإِلَهِ مِنْهُ نَرْجُ النَّصْرَ وَهُوَ الْمُرْتَجَاهِ إنه خالقنا جل علا ليس من ما شهيداً ميتاً في جنة القلب الحياة ليس من مات شهيدا ميتا إنما في جنة القلب الحياة إنما في جنة القلب الحياة طمدي يا أم جرح معلمي, معلمي أن جرح التاج إذ يعل الجبين والنبي يا أخو بالفصر أخا راح يسعى بالقتال الغادرين